س وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِلِثْمِ فَحَسْبُنُوا جَهَنَّمِ وَلَبِيسَ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ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 مالی جن تھوڑنا ہو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ لُمُورٍ سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَيْنَاهُمْ مِنَ آیَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ دَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِن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 كانا الناس امة واحدة فبعث الله النبي نبيا مبشرا ومنذرا مبشرين ومنذرين وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 مستقيم ام حتبتم ان تدخل الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين قالوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزل الف چ مدا فن پل م وَأَتِمُّوا الْخَيْرَ لِلْوَالِدَيْنِ وَلِقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا